واعتقموا بحبل الله دمعوا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكن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 مخلّحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، واختلفوا من بعد ما جاءهم الفينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض جهه وتسود جهه. فأما الذين تودّت جههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأم الذين بيضّت جههم وأم يبيض وجههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد